وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاريه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت افلا ينظرون كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكّر لسن عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر فذكر انما أنت 113. لست عليهم بمصيطر 114. إلا من تولى وكفر 115. الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم